بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زال حديثنا موصولا بالقراءه في تفسير الشيخ سعد رحمه الله تعالى تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان نعم بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى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 وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب لما أمر تعالى بالتقوى أخبر تعالى أن ابتغاء فضل الله بالتكسب في مواسم الحج وغيره ليس فيه حرج إذ لم يشغل عما يدب إذا لم يشغل عما يدب إذا كان المقصود هو الحج وكان الكسب حلالا منسوبا إلى فضل الله لا منسوبا إلى حذق العبد والوقوف مع السبب ونسيان المسبب فإن هذا هو الحرج بعينه وفي قوله فإذا أفطت من عرفات فاذكروا الله عند هذا فهذه الايه اباحت التكسب في الحج بشروط وضعها الشيخ في هذه العبارة المختصره منها أنه قال إذا لم يشغله عما يجب إذا لم يشغله عما يجب يعني يقصر في واجبات الحج قصر في ما ينبغي أن يقوم به في الحج ويلزمه من أجل هذا هذا التكسب فلا ينبغي هذا لأن لأن هذا التكسب سيكون مشغله له عن اداء ما يجب عليه في الحج الأمر الثاني إذا كان الكسب حلالا فما ينبغي الإنسان ان يعمل في الحج في تجارات محرمة او يبيع أشياء محرمة زي مثلا اللي يكون معه كاميرا يصور الحجاج هذا كف لكنه ممنوع او اللي مثلا اللي معه جمل بعض الناس معها جمال وكذا يضعون عليها الزخارف وغير ذلك فيركبه الناس ويصورونهم او يبيع مثلا الدخان او يبيع مثلا الصور في ادوات ارواح صور مثلا صورة الكعبة وحولها, وحولها وناس يطوفون او يبيع ما فيه تدليس وغش فيبيع مثلا المأكولات التي تجاوز تاريخ صلاحيتها إلى غير ذلك فهذا لا يجوز في الحج ولا في غيره لكن في الحج يعظم الاثم بهذه المخالفات لأن هذه بقاع أو اجتمع لك فيها شرفان شرف الزمان وشرف المكان فلا ينبغي الإنسان أن يعصي الله في هذه الأماكن لهذا قال تعالى ومن يريد فيه بظلم نذق من عذاب الأليم فإذا كان الكسب حلالا مباحا وكان هذا الكسب لا يشغل عن واجبات الحج وعما ينبغي أن يكون في الحج وكان هذا الكسب من فضل الله عليك تنسبه الى الله سبحانه وتعالى فضلا منه لا أنك أوثيت هذا على علم منك ودرايه وخبرات وعلم بوجوه المكاسب لا وإنما تقول هذا من فضل الله سبحانه وتعالى فتحقق توحيدك في هذا لأن الذي يعتمد على الله مع الأخذ بالأسباب ويعلم أن الله هو الذي قدر له هذا بعد سعي وكسبه فإن هذا هو الموحد أما من اعتمد على السبب وترك المسبب وهو الله فإن هذا خلل في توحيده. وأما الذي يترك الأسباب كلية ويعتمد على الله سبحانه وتعالى فإن هذا خلل في الشرع عنده، فالناس حيال الأسباب ثلاثة أقسام، من باء من أخذها وعده ثلاثة أقسام. القسم الأول أناس يتركون الأخذ بالأسباب، ما يأخذون الأسباب، ويقولون نحن المتوكلون، نحن المتوكلون على الله، ويتركون الأسباب. فهذا طعن في الشرع لأن الشرع يأمر بالأخذ بالأسباب ولهذا أمر بالقتال وأمر بالحروض وأمر بإعجاد بمسطة طعامة من, من قوة ونهى عن قربان ما يفضي إلى الزنا لأن هذا يؤدي إلى الله فالأسباب التي توصل إلى الم... يعني الم... المحمو... المحمود وما أمر الله به فنحن مامرون بها وجوبا او والأسباب التي تؤدي الوقوع في سخط الله سبحانه وتعالى فنحن ممنوع عنها سواء انكرت على التشريع أو على القراراته فيبقى اللي بي اللي بيطرق الأسباب هذا طعن هذا يطعن في الشرع 2 الذين يعتمدون على الاسباب اعتمادا كليا وانما هو يحصل بها نفع او رفع ضر استقلالا من غير تقدير من الله سبحانه أو توفيق أو غير ذلك يعني نعتمد على السبب خلاص هو ده اللي بيحصل به النفس أو رفع الدرس وهذا طعم في التوحيد في توحيدهم يبقى الأول طعم في اتباعهم للشر ليسوا متبعين اتباعا صحيحا والثاني طعم في توحيدهم فليسوا موحدين التوحيد المقبول صحيح الثالث من يعتمد على الأسباب ويأخذ بها ولكنه يعلم أنها ليست مؤثرة بنفسها إنما بإذنه سبحانه وتعالى فهؤلاء هم الموحدون هؤلاء هم الموحدون اللي بيجمعوا بين الأخذ ولا والإعتماد على الله والتوكل على الله سبحانه وتعالى هؤلاء هم الموحدون فلا مانع ولا حرج الإنسان في الحج يبتغي فضلا من الله سبحانه وتعالى ويتجر في بعض الأشياء وكذا إذا كان غرض الحج معا وفي قوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام دلالة على أمور أحدها الوقوف بعرفة وأنه كان معروفا أنه ركن من أركان الحج فالإفاضة من عرفات لا تكون إلا بعد الوقوف نعم فالحج عرف قال تعالى فاذا أفضتم من عرفات فدل هذا على وجود هذا الركم نعم. الثاني الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو المزدلفه وذلك أيضا معروف يكون ليلة النحر بائتا بها وبعد صلاة الفجر يقف في المزدلثة داعيا حتى يسفر جدا حتى يسفر جدا اللي هو قبيل الشروق يعني قبيل الشروق يمشي لماذا؟ لأن قبيل الشروق آآ آآ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في ذلك كان المشركون يلقفون بمزدرفة ولا ينفرون المزدرفة إلا بعد الشروق ولهذا كانوا آآ آآ يخاطبون جبلا يقول إيه أشرق يا ثبير كيمان وغير جبل اسمه ثبير أو كذا يقولون يعني أشرق أشرق يلط يعني شمسك تخرج كي ما نغير يعني نمشي فخالفهم النبي فما كان ينتظر صلى الله عليه وسلم هذا وإنما كان يمشي قبل فتكون مخالفتهم هنا مقصوده نعم ويدخل في ذكر الله عنده ايقاع الفرائض والنوافل فيه الثالث أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة، كما تدل عليه الفاء والترتيب. تمام. فإذا أفصل من عرفات، فذكر الله عند المشعر الحارس. يبقى دليل على إنه القبعة بمزدلفة، والنبت فيها يكون بعد إيه؟ عرفة. نعم. الرابع والخامس أن عرفات ومزدلفة. كلاهما من مشاعر الحج المقصود فعلها وإظهارها نعم تذكروا عند المشعر الحامل المشعر الحامل هو مزدلفة والنبي وقف في عرفة وقف في مزدلفة وقف في عرفة وقال وقفت هنا وعرفة كلها موقف ووقف في المزدلفة وقال وقفت هنا وجمع كلها موقف فلا يختص. البقاء في عرفة أو في نزيفة بمكان دون آخر وإنما كل مكان يصلح له الوقوف لأن النبي يعلم من الأمة سيكفر العداد وطبعا لو إنه كل تحرى موضع وقوف النبي فما موضع وقوف النبي إلا موضع قدمه فكيف تسنى 4 مليون 5 مليون الوقوف في هذا نعم السادس أن مزدلفه في الحرم كما قيده بالحرام عند المشعر الحرام فعرف ليست من الحرم عرف ليست من الحرم انما مزدلفة من الحرم ولهذا كانت قريش لا تجاوز المزدلفة يقول لك ماشي الناس يروحوا عرفه لكن احنا لا لا نجاوز الحرم لان احنا اهل الحرم فنحن اهل الحرم لا نجوز الحرم ولكن غيرنا ياتي عرفه ما. السابع ان عرفه في الحل كما هو مفهوم التقييد بمزدلفه هذا بالمفهوم وليس بالايه المظلمه عند المشعر الحرام ولم يصف عرفه بذلك فدل هذا على تقييد مزدلفه يخرج عرفه من الايه من المنصوص عليه وهو الحرم نعم. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين أي اذكروا الله تعالى كما من عليكم بالهداية بعد الضلال وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فهذه من أكبر النعم التي يجب شكرها ومقابلتها بذكر المنعم بالقلب واللسان الله اكبر الله أكبر وذكروه كما هداك وإن كنت من قبله لمن الضالين فكل من, يمتزم من لم يلتزم الشرع ولم يعرف الشرع فهو من الضالين سمي بقى مفكر سميه علم ذرة سميه بروفسور، سميه استشاري سميه منشئ ما من الضالين، من الغافلين، إلا من هداه الله بالصرا بالحق، وبالصرا بالحق. وإن كنتم من قبله، من قبل هذا الشر، من قبل هذه الهداية، لمن الضالين؟ واذكروا كما هداكم. فهو الذي هدى فدل هذا على أن الهداية بيده سبحانه وتعالى، وأن الهداية بتقدير، كما أن الضلال بتقدير. يهدي من يشاء، فضل منه سبحانه ونعمة. ويضل من يشاء عدلا منه سبحانه وتعالى فالله عز وجل ليس ظالما لمن كتب له الضلال وقدر له الضلال لأن الله ما كتب إلا بناء على ما علم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم كما هداكم معا. ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس أي ثم أفيضوا من مزدلفة من حيث أفاض الناس من لدن إبراهيم عليه السلام إلى الآن والمقصود من هذه الافاضه كان معروفا عندهم وهو رمي الجمار وذبح الهدايا والطواف والسعي والمبيت بمنا ليالي التشريق وتكميل باقي المناسك ولما كانت هذه الافاضه يقصد بها ما ذكر والمذكورات آخر المناسك أمر تعالى عند الفراغ منها باستغفاره والإكثار من ذكره فالاستغفار للخلل الواقع من العبد في آداء عبادته وتقصيره فيها يعني كان هذه الآية جمعت المناسك فإذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبلها من الضالين ثم افيض من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان لغفور رحيم فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكريكم آباءكم او اشد ذكرا كل هذه جمعت المناسك فعرفه ومزدلفه ثم بعد ذلك افيض من حيث افاض الناس من لدن ابراهيم عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه إلى النبي ثم حج النبي وعلم الأمة ذلك وصارت الأمة على هذا فمن رمي الجمار ومن الذبح ومن الحرق والطواف والمبيت والسعي والمبيت بمنى وغير ذلك لهذا قال ثم استغفر الله واستغفر الله أي بعد أداه هذه المناسك فإن الأمر بالاستغفار لن ياتي للمذنبين العصاه فقط ولم يكن خاصا بهم إنما هو لكل أحد لكل أحد لأن كل أحد لا ينفق عن التقصير ولو أدى العباد بل إذا استشعر الإنسان منة الله عليه بتوفيق العباد والطاعة وأبصر أن هذه العبادة نحض فضل من الله وأن هذا الفضل يستحق به الجنة استشعر تقصيره لأنه ما عبد ربه حق العباد ولا يستطيع أبدا أن يرد وأن يكافئ الرب سبحانه وتعالى فيما أنعم اذا في تقصير وكل ما تتلذف بالعبادة وتقوم وتؤف وتواصل وكذا وتتفع لك كل ما يزداد عبء الشكر عليه وهذا هو المعنى العميق الذي قرره صلى الله عليه وسلم حينما كان يقوم من الليل حين حتى تفطر قد ماه ثم يقول أفل أكون عبدا شكورا وقال سبحانه وتعالى والمستغفرين بالأسحار مع أن المستغفر الأصحار يعني مش يقوم وبعدين يستغفر الله وينال وإنما المستغفر بالأسحار هو ذاك الرجل الذي واصل الاستغفار أو ختم قيامه بالاستغفار يعني يقوم ثم يختم قيامه بالاستفار طب اي ذنب أذنبه بل طاع لكن هذه الطاعة التي فضلك الله بها واستفاك الله لها وغيرك من يعني الناس نائم وانت قمت لتحوز فضل الله سبحانه وتعالى وتنعم بالمناجاة الرب في وقت تنزل الإلهي بكام دي يبقى العبادة محذى فضل من الله عليه وتوفيق يبدأ كم فتستشعر تقصيرك حينئذ تستغفر الله فليس الاستغفار إنما هو من المعاصي والذنوب فقط وإن واجب من المعاصي والذنوب وإن واجب من المعاصي والذنوب إذ التوبة واجبة على الفور من المعاصي والذنوب لكن ده استغفار آخر ده استغفار العباد ده استغفار المقربين ده استغفار لن يستشعروا نعم الله عليه عشان كذا جاء استغفار في كل العبادات في كل اليك العبادات هنا في الحج جاءت هذه الصلاة الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم منها ويقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله وهكذا نعم يبقى الاذيه شملت مناسك الحج نعم وذكر الله شكر الله على إنعامه عليه بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة والمنة الجسيمة وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادته أن يستغفر الله عن التقصير ويشكره على التوفيق ويشكره على التوفيق لا كمن يرى أنه قد أكمل العبادة ومن بها على ربه وجاء وجعلت وجعلت له محلا ومنزلة رفيعة، فهذا حقيق بالمقت ورد الفعل كما أن الأول حقيق بالقبول والتوفيق لأعمال أخرى. ثم أخبر ما يعجب بعمله، وإنما يستصغر هذا في جنب المنعم سبحانه وتعالى. ولذا كانت الملائكة الذين هم أعلى من عبد الرب سبحانه وتعالى من جهة يعني الكم وإن كان الأنبياء والمرسلون هم أعلى من عبد الله سبحانه وتعالى بأنواع العبودية لأنهم تحملوا واوذوا وتغلبوا على ما عندهم من الشهوات وبلغوا رساله الله الى خلقه اما الملائكه فهم عباد اختلفت اوصافهم عن اوصاف هؤلاء ومع ذلك فان هؤلاء الملائكه يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ولا يعصون الله لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون لانهم اعلم بربهم سبحانه وتعالى فكلما كان العبد لربه اعرف كل مكان لعبادته مستقلا ومستصغرا لكن متى يدخل العجب الى نفسك سواء كنت عابدا او عالما او داعيا امتى يدخل العجب يدخل العجب الى نفسك حينما لا تعرف قدر ربك سبحانه وتعالى فإن الرب الذي تعبده لو بقيت ساجدا له منذ ولادتك إلى وفاتك ما وافيته ما حق نعمة واحدة من النعم الحسية البصر والسمع وكذا أما نعمة الإسلام أما نعمة الهداية في الإسلام فهذه لا توضع في الكفة ما مقابلة أعمال في الكفة الأخرى لا لا لا هذه لكن النعم الحسية زي البصر وزي الأذن وزي كلام بيان وزي هذا الحياة فهذه لو بقيت تجيدا لله ما وقفيت ربك بحق شوف انت هذه النعم تسوي كام وإيه قدرها عندك واحد لما درس بيوجعه فقد لذت كل شيء دينه بس شويه في الونزة يحطه قدامه مثلا مش عارف ما لذة وطابة من الطعام ولا شعر بيها ما الماء و. هذا الطعام إلا شيء واحد بس يجيش وقت في الوانزل يفقدوك هذا الاحساس بس تخيل لو حياتك باتلة أو حياتك بدون سمع أو حياتك بدون بصر أو حياتك بدون نفس ما تستطيع أما نعمة الهداية والتوفيق فهذه نعمة خاصة هذه نعمة لي... لا... لا نضعها عن نزان أفضل ولهذا لن يدخل أحد به عمل حتى انت يا رسول الله حتى أن حتى أن بل أنا اوفركم نعمة إلا أن يتغمدني الله برحمة إلا أن يتغمدني يعني شوف نعمة الرسالة والنبوة دي بكامل مع ان النبي أعبد الخلق لربه وأكمل الناس عبودية لرب لا لكنه أيضا أكمل الناس فضلا فهو خير المرسلين وإمام الأنبياء والمستقيمين حق يعمل بحقه بيسوكم لهذا قال إلا أنا حتى أن إلا أن يتغمدنا الله به برحمته ولهذا هدايه الإنسان على فرط المستقيمين دي لازم تشعر فيها أنك أنت أرقى, أرقى إيه بقى؟ انك أنت ليس لك مثيل على ظهر الأرض إلا الرجل مثلك أو أزياد إنما ملوك الأرض رؤساء الأرض أصحاب الأموال كل هذا ولا تلتفق تعد جنبك العربية السودى الشبح اللي ولا تبص الكتاب ده في إيدك الكتاب ده في إيدك لا توازيه هذه السيارات واضعافها وملايين من هذه بلد الدنيا وما فيها فما تزهقش بقى في الكتاب وتبص على السياره وتقول يا واخد بالك يا ريت واحد بس يبقى الله لا هو الحري ان يقول هذا الكتاب اللي زي تفسير القران وما فيه من معرفه بكلام الرب هنيئا لكم من مثلكم فنعمه الهدايه نعمه عظيمه جدا لا تدانيها نعمه هذه الهداية هذه الهداية مش فقط أن أكون, اكون مثلا إنسان يعني عادل ولو على جهل، لا الهداية إنما ممكن تكون أن تقول يعني ملتزم يعني أو كذا لكن على غير طريق مستقيم فيكون علمك وبالا عليك ويكون حضورك الدروس وبالا عليك ويكون عبادتك على وفق هذا المنهج وبالا عليك وتكون من أهل النار يوم القيامة إذا شاء الله عز وجل ذلك كما قال النبي عن خوارج هم كلاب النار لكن النعمة بقى الخاصة لما تهدى للسنة وتوفق للسنة هذه النعمة بقى الخاصة هذه نعمه الأنبياء والمرسلين لكنك لست في درجه الأنبياء والمرسلين هذا هو المراغ السنة السنة يعني الطريقة الطريقة المحمدية على طريقة محمد الذي كان على ملة دين إبراهيم عليه السلام الحنيفية السمحه الحنيفية في التوحيد والسمحة في الأحكام فأحكامها سمحه سهلة في مقدور المكلف وعقائدها عقائد حنيفية على التوحيد الصافي الخالص فلما تكون على التوحيد وعلى السنة وعلى طريقة النبي وأنت أوفقت لذلك أنت الآن ما يقاربك أحد على ظهر الأرض أبداً ولا ينبغي أن تنظر بعينيك وأنت في الصراية إلى ما مع الناس هم في الثرى فلا ينبغي أن تكون كذلك فيرب رب أسود عمارات فيلا ما شاء الله شوف الفيلا كأنها قطعة من إحدى وناخل وثمار وكذا وانت رجل يا ماشي ماجي بذياب مقطع ولكن انت في نعمة عظيمة اللي معاه السنة ده اللي معاه السنة ده ينبغي ان يحمد ربه وان يزهد لربه سبحانه وتعالى يعني ما استطاع الى ذلك سبيلك وان يلهد رسانه بشكر الله عز وجل على هذه النعمة انك انت على الصرار انك انت على الخط على الهداية لان يوم القيامة ينعكس بقى الأمر اذا كان في الدنيا دا بيتقدم أصحاب السيارات، وفلا العمارات، لكن يوم القيامة ملك لك إنكم تترأ... إن أهل الجنة يترأون أهل الغرف كما تترأون الكوكب الذري الغابر في الأفق في المشرق أو المغرب شفتنا نبص بقى للنجم اللي بقى بكده ناس غابر دول بقى مين؟ دول بتوع السيارات بتوع كذا بدون هداية وبدون سنة لا دول بقى لأصحاب السنة لأصحاب الطريقة المحمدية الدعاه العاملين المعتقدين لهذا قال الصحابة يا رسول الله أولئك هؤلاء هم الأنبياء والمرسلون تلك منازل الأنبياء والمرسلين لا يبلغها أحد سواه قال والذي نفس بيده إنها لمنازل رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين امنوا بالله وصدقوا المرسلين شوف امنوا بالله وصدقوا امنوا بالله ثم استقم ان لدينا قال ربنا الله ثم استقام استقام استقاموا على منهج الخوارج ولا المعتزله ولا المرجئه استقاموا الاستقامه لها كم طريق يا اخوان واحد ولا خمسه والعشرة في الجماعة من طيب حد يحددنا كده أي جماعة هم الطائفة المنصورة الفقه الناجية أصحاب محمد التابعون لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نعم ثم أخبر تعالى عن أحوال الخلق وأن الجميع يسألونه مطالبهم ويستدفعونه ما يضرهم ولكن مقاصدهم تختلف فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا اي يسأله من مطالب الدنيا ما هو من شهواته وليس له في الآخرة من نصيب لرغبته عنها وقصر همته على الدنيا ومنهم من يدعو الله لمصلحة الدارين ويفتقر إليه في مهمات دينه ودنياه وكل من هؤلاء وهؤلاء لهم نصيب من كسبهم وعملهم وسيجازيهم تعالى على حسب أعمالهم وهماتهم ونياتهم جزاء دائرا, جزاء دائراً بين العدل والفضل ما في ظلم بين العدل والفضل فهم مع المتقين فضل ومع من يستحق عدل ولا يظلم ربك أحدا فجزاء سبحانه في الأخيرة دائر بين عدل وفضل إنما ظل حشاه سبحانه إن الله لا يظلم مثقال ضره جزاءً دائرا بين العدل والفضل يحمد عليه أكمل حمد وأتمه وفي هذه الآية دليل على أن الله يغيب دعوة كل داع مسلما أو كافرا أو فاسقا ولكن ليست إجابته دعاء من دعاه دليلا على محبته له وقربه منه إلا في مطالب الآخرة ومهمات الدين والحسنه المطلوبة في الدنيا يدخل فيها كل ما يحسن وقوعه عند العبد من رزق هنيئ واسع حلال وزوجه صالحه وولد تقر به العين وراحه وعلم نافع وعمل صالح ونحو ذلك من المطالب المحبوبه المباحه وحسنه الاخره هي السلامه من العقوبات في القبر والموقف والنار وحصول رضا الله والفوز بالنعيم المقيم والقرب من الرب الرحيم فصار هذا الدعاء أجمع دعاء وأكمله وأولاه بالايثار ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء به والحث عليه حتى في المشاعر والمناسك فمن الأدعية المأثورة بين الركنين الأول والثاني في الطواف هو هذا الدعاء ربنا عزنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار فهو جامع بين إيه؟ بين خيري الدنيا والاخره نعم واذكروا الله في ايامكم